توجّهون من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجادلون في سبيل الله وتجادلون في سبيل الله بأموالكم وأمانتكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون فأي <تصفيق> يدنا الذين آمنوا على